وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد اما بعد ف إ ن اصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه ة بدعة وكل بدعة ضلالة ل ل أجرنا ا وكل إ ي ا م من ا ب د ع ة و ا ل ضلاله ة بالنسبة بعد لقائنا اليوم الأول ذ ا القطاع ب ب ر ا م ج الدروس ا ل ت ر ب و ي ة فنفتتح إ ن شاء الله تعالى ببعض القواعد والفوائد ا ل ت ر ب و ي ة من س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة و س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة معلوم لدى ا ل إ خ و ة ولدى أ ك ث ر المسلمين أ ن ه ا أ م ا ل ق ر آ ن واختيارها دون سائر الصور كان ل أ ج ل هذا السبب ف أ م الشيء أي ج ا م ع له فهي ج ا م ع ة ل آ د ا ب ا ل ق ر آ ن و أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن و أ خ ب ا ر ا ل ق ر آ ن و س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ج ا م ع ة لجميع أ ن و ا ع ا ل آ د ا ب ا ل ش ر ع ي ة سواء كان يتعلق ذلك بالادب مع الله أ و الادب مع عباده مؤمنين أ و غير مؤمنين واختيار هذه ا ل س و ر ة كما سبق لانها ا ل ج ا م ع ة و ل أ ن ه ا أ م ا ل ق ر آ ن و ل أ ن ه ا أ و ل سور ا ل ق ر آ ن ف س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة س و ر ة ج ا م ع ة س و ر ة ج ا م ع ة فمن أ س م ا ئ ه ا ا ل و ا ف ي ة من أ س م ا ئ ه ا ا ل و ا ف ي ة أ ي الذي وفت معاني كل شيء ومن أ و ج ه ذلك أ ن العلماء ذكروا ب أ ن آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن تقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م أ خ ب ا ر و أ ح ك ا م و آ ي ا ت تتكلم في مسائل الصفات والذات ا ل إ ل ه ي ة و س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة جمعت كل هذه ا ل أ ن و ا ع في اختصار و ب ل ا غ ة عظيمه و ن ب د أ بالكلام عن ا ل ف ا ت ح ة آ ي ة آ ي ة ونستخرج من كل آ ي ة ما تتضمنه من المعاني التربويه وقبل ا ا المنهجية أيضا ل آ د ب و ذلك أ و د أ ن إن شاء الله تعالى يكون هناك تواصل مع ا ل إ خ و ة فقد أ ذ ك ر بعض ا ل آ د ا ب و أ و د من ا ل إ خ و ة أ ن يذكروا دليلها من سوره ة الفاتحة أن يذكروا ل ل أن ي د الفاتحه وهذا سيكون إن شاء ا إن ل تعالى ه ي آخر ل ل د ر سورة س ا ا ف ة من صور خمس صور ا ف ت ت ح ا الله عز وجل بالحمد وجل عز خمس صور في ا ل ق ر آ ن الكريم افتتحها الله بالحمد أ و ل ه ا س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة قال الله الحمد لله رب العالمين ثم جاء بعدها س و ر ة ا ل أ ن ع ا م ثم س و ر ة الكهف ثم س ب أ وفاطر هذه السور الخمس افتتحها الله بالقرآن في القرآن الكريم بالحمد العالمين وذكر الله عز وجل هذه الآية ثنايا كما لله وجل أخرى سورة يونس في في في هذه رب وذكر صور عز آ خ ر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين وقول الله تعالى في غيرها فقطع دابر القوم الذين ظلموا و الحمد لله رب العالمين هذه ا ل آ ي ة الحمد لله رب العالمين آ ي ة مدح الله فيها نفسه ل أ ن ه سبحانه كما قال شيخ ا ل إ س ل ا م أ ع ل م بنفسه و أ ص د ق قيلا و أ ح س ن حديثا من خلقه لا أ ح د سيثني على الله كما أ ث ن ى على نفسه لا أ ح س ي ث ن ا ء عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك وفائدتنا ا ل ت ر ب و ي ة من هذه ا ل آ ي ة أن ا ل ث ن ا ء ك ل ه لله و ان ل كلها لله ع ظ م ة أ الثناء كله لله و ا ل ع ظ م ة كلها لله فلا أ ح د يستحق الثناء المطلق والكمال المطلق والمجد المطلق مع الله وربنا عز وجل كما في الحديث إ ذ ا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي وهناك فائده اخرى في هذه ا ل آ ي ة وهي ا ل أ م ر بحمد الله فهذه ا ل آ ي ة جاءت على س و ر ة إ خ ب ا ر لكن تتضمن أ م ر ا ب أ ن يجتهد العباد في حمد الله والثناء عليه ووصفه بصفات الكمال والجمال فالحمد كما عرفه علماؤنا ذكر ا ل صفات المحمود م ح ب ة وتعظيما وهو الله سبحانه وتعالى ذكر ا ل صفات المحمود م ح ب ة وتعظيما و إ ذ ا كرر ا ل حمص ر ف ن ا ء ولذلك إ ذ ا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله مجد أ ث ن ى علي عبدي و إ ذ ا قال مالك يوم الدين يقول, يقول الله عز وجل مجدني عبدي هذه ا ل آ ي ة تعلمنا أ ي ض ا أ ن العبد لا يجوز له أ ن يحمد ا ل م خ ل و ق و ينسى الخالق فالحمد كله لله العبد قد ينسى ب إ ح س ان الناس ل إ يحمد ه قد ينسى ي أن يحمد الخالق و يحمد المخلوق قد يحسن إ ل ي ه شخص ف ا د ا ي س ن ي عليه و يذكر محامد امام الناس و يذكر ا ن ت ن ا ن ه له و م ض ح ه و ثناءه عليه و ينسى أ ن يحمد الخالق سبحانه الذي يسر هذا العبد الذي إ م ت ن على هذا الحامد بشيء من المال أ و بشيء من النعم فمن ا ل آ د ا ب المستنبطه ة من ذ ه ان ل آ ي ة أ الحمد أ و ل ا و آ خ ر ا لله والعباد نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس ولكن لا ينبغي أ ن نجتهد في مدح الناس وننسى أ ن نحمد الله عز وجل المنعم ح ق حقيق ي ق ة والمتفضل أ و ل ا و آ خ ر ا أ ي ض ا في هذه ا ل آ ي ة الحمد لله رب العالمين إ ش ا ر ة إ ل ى أ د ب عظيم وهو ان حمد الله مرتبط بالعبد في السراء والضراء ويجب منه في النعم وفي النقم ويستحقه الله سبحانه وتعالى في جميع أ ف ع ا ل ه و أ ق د ا ر ه فالحمد يكون في السراء وفي الضراء كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بنعمته صلى عليه وسلم لله رأى يحب تتم و إ ذ ا ر أ ى ما يكره قال الحمد لله على كل حال من الفوائد أ ي ض ا ان ل ل الآية م ت ع ق ة بهذه أ الحمد الحقيقي والحمد الكامل هو لله أ م ا العبد فلا ينبغي له أ ن يجتهد وأن يبالغ في مدح نفسه والثناء عليها وذكر صفاتها وذكر ما فيها من الجمال والكمال بل العبد مهما بلغ من صفات الكمال والجمال ف إ ن ه ناقص وضعيف وليس ل أ ح د أ ن يمدح نفسه ويثني عليها فالله أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ في وقال وَلَا تُزَكُوا أنفسكم إن اللَّهَ كَانَ بكم وَلَا تُزَكُوا أنفسكم كما في الآية ذلك نهى عن إِنَّ بِكُمْ إن الله كان الله عليما بكم ومدح ك ا و ر ت فتمتها تزكوا الآية في سورة النساء غاب عني فتمتها ولا تزكوا أنفسكم ففيها النهي عن أن يبالغ العبد في عني سورة أنفسكم عن أن م د نفسه ه و ي ي ز ك العبد ومدح ا لنفسه وثناؤه على نفسه قد يكون دليلا على جهله بنفسه هل تتمتها فمدح ا ل إ ن س ا ن لنفسه و إ ع ج ا ب ه بها دليل على نقصه أ و ل ا ً دليل على جهله بنفسه وبحقيقته فالعبد مهما بلغ من الحسن والجمال والكمال و ا ل أ ع م ا ل وغير ذلك إ ن ه يبقى مقصر وإذا رأيتم أحداً في مدح نفسه وذكر ونحن عملنا ونحن صرنا وفعلنا وكنا وسنكون وسنعمل فربما هذا يكون هذا عياذاً أحداً يبالغ أعماله عملنا صرنا فربما الكبر بالله رأيتم في مدح لسبب نفسه وقد يكون بسبب العجب الذي هو ايضا من الكبائر او قد يكون بسبب يعني ما قد يعني يعيش ن ي ي ع فيه بعض الناس من الاوهام يحس بالنقص فيريد ان يكمل هذا النقص بمدح النفس وهذا لا شك مرض يبتلى به بعض الناس ويكون سببه كما ذكرنا اما الكبر او العجب فالمسلم لا ينبغي له أ ن يشتغل بمدح نفسه ولا بذكر ما قام به سواء كان ذلك يتعلق بعبادته لله أ و ب إ ح س ا ن ه للعباد انظروا لماذا نهى الله عز وجل عن ن المن المن الذي هو الامتنال على الناس لأن النوع الذي بالأعمال قال الله كما البقرة هذا على وجل م في هو سورة عز المن نسى ان أ ا ل إ ن س ا ن يعجب بعمله ويعجب بنفسه أ و يريد أ ن يتكبر على خلق الله أ و يريد أ ن ي ذ ل الناس ويهينهم فيمتن عليهم بما قدم لهم من أ خدمات أ و أ ع م ا ل أ و صدقات أ و غير ذلك فلا ينبغي المسلم أ ن يشتغل بمدح نفسه والنظر إ ل ى محاسنها بل ينبغي أن ينظر ب غ ي ي أن ن إ ل ى مساوئها و أ خ ط ا ئ ه ا ليصلحها هذا ما يتعلق ب ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى التي قال الله فيها الحمد لله رب العالمين وكما أول المقصود التربوية وما والشكر والعلاقة بينهما وما يتعلق بالألوهية والربوبية وغذائك وإن كان سيأتي الإشارة إلى بعد ذلك الكلام. يقول الله عز وجل ذكر الكلمة الكلام كلام كان ذلك من المعاني بالحمد بينهما الكلام الرحمن الرحيم يقول الإمام الجلسة الصغيرة الآية التفسير الإشارة ستانين الله القرطبي الله هذه رحمه في في يتعلق يتعلق سيأتي يقول أن على لن على إلى بعد عز وصف الله تعالى نفسه برب العالمين ثم وصف نفسه ب أ ن ه الرحمن الرحيم ل أ ن ه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب ف إ ن ه بالرحمن الرحيم تضمن الترغيب وهذه ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى من قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا الترغيب والترهيد الذي انتهجه القرآن لله تأصيل لمبدأ رب وسار عليه النبي عليه الصلاه والسلام وهو من اعظم الاساليب الناجحه في الدعوه والتربيه اسلوب الترغيب والترهيب الحمد لله رب العالمين فيها شيء من الترهيب فيها ذكر صفات الربوبية التي هي صفات الجلال لله من رب ذكر شيء ربوبية هي والقوة لما فيه من الترغيم فهذا الخالق الرازق العظيم ل من فهذا ا فيه د بل ر برحمته هو ي خ ق يرزق وبرحمته وبرحمته وبرحمته يمنع يعطي ف ل الرحمه كما يقول علماء الاعتقاد من صفات الذات وصفات الذات ل ه قسمان صفات وصفات أ ف ع افعال ل ص ا الذات منها الرحمن فهي لا ت فهي تنفك ذ ت ا ل ولا عن أفعاله حتى ما يقدره الله ه يقدره ما عن حتى من أ ن و ا ع العقوبات التي ي ص ل ت ه ا على من عصاه فهي رحمه ة ب من رحمات الله به اذ ان الله قاد على ان يعجبه بما هو اكثر منها إذ أن الله عز وجل جازاه في يعاقبه مئات مالك يوم الدين ان تيسر الكلام عليها اليوم فالمهم ان الرحمن الرحيم ترغيب لان الله رحمن بجميع الخلق ورحيم بالمؤمنين فرحمته تصل حتى الى من كفر به تصل الى من اشرك به تصل الى من يعصيه فعباد فالعباد لا يعصون الله الا بنعمه لا يعصون الله إ ل ا بنعمه وإذا الحسن يقول اللهم ك ذ كان يقول ل ا لا تجعلنا ممن يستعين على معصيتك بنعمتك اللهم لا تجعلنا ممن يستعين بنعمك على معصيتك فرحمته سبحانه قال عنها ورحمتي وسعت كل شيء وهي من أ ع ظ م صفات ا ل إ ح س ا ن والجمال والكمال مع أ ن قبلها وبعدها صفات جلال و ق و ة فمبدا ر ب ا ا ل ل ع ي يوم ن ومالك ا ترهيب الترغيب ر ح م الرحيم صفة ترغيب جاءت بينهما الترهيب فنبدأ والترهيب كثير في القرآن كثيره أ د ل في ادلته ل ق ر كثيرة آ ن أ في ا ل ق ر آ ن وفي ا ل س ن ة وهو منهج للسلف رضي الله عنهم ورحمهم وخالفوا فيه طائفتين خطيرتين ضالتين من الطوائف التي انشقت وشقت صفوف ا ل أ م ه ط ا ئ ف ة ا ل م ر ج ئ ة و ط ا ئ ف ة الخوارج ل أ ن ا ل م ر ج ئ ة بنوا مذهبهم على, الترغيب على, على الرجاء ت غ ي ب على ل ا ر على جانب ا ل ر ح م ة فقط وزهدوا في العمل وجعلوا العمل شيء ثانوي وساووا بين العباد في إ ي م ا ن ه م وفي أ ع م ا ل ه م وفي منازلهم كما هو معروف في كتب الاعتقاد ثم جانب الصواب أ ي ض ا ط ا ئ ف ة الخوارج في الطرف ا ل آ خ ر وهما طرفين ق ي ب الخوارج غلوا في جانب الترهيب والخوف والتكفير و ا ل إ ض ل ا ل والتفسيق وغير ذلك فخرجوا على ا ل أ م ة و ج ا ء و ا بما ج ا ء و ا به من تكفير ا ل ص ح ا ب ة وقتالهم رضي الله تعالى عن أ ص ح ا ب نبينا صلى الله عليه وسلم و أ ه ل ا ل س ن ة كما يقول علماؤنا على أ س م شيخ ا ل إ س ل ا م وسط بين هذين وسط في باب ا ل إ ي م ا ن والعمل بين ا ل م ر ج ئ ة والخوارج كما أ ن ن ا نفوسط بباب الصفات بين ا ل م ش ب ه ة و ا ل م ع ط ل ة وفي غير ذلك من أ ب و ا ب الاعتقاد فمن وسطيتنا نحن في ا ل ف ا ت ح ة أ ن ن ا نعمل بالترغيب والترهيب نعمل بالرجاء والخوف لا يمكن أ ن نغلب ج ه ة على أ خ ر ى لا بد من, من خوف من الله ورجاء فيه إ ن غلبنا جانب الخوف فذلك سبيل إ ل ى القنوط من ر ح م ة الله و إ ن جنبنا غالب الرجاء فذلك سبيل إ ل ى ترك العمل الذي هو من أ ع ظ م ما يقرب إ ل ى الله عز وجل كما أ ن جانب الترغيب والترهيب المستفاد من هذه ا ل آ ي ة الرحمن الرحيم لا بد أ ن ينتهجه المرء مع نفسه في تربيته لنفسه لا ينبغي أ ن يعيش فقط على الخوف فانه قد, الرحمة قد يقنط س من رحمة الله د ي ق بسبب ذنوبه ومعاصيه وكان انه لا, لا يجوز له ان يجنب غ الرجاء ب جنب ا ل حتى ي ص ي ي ر ع ن ح مهملا للعمل ومجتنبا للاعمال الصالحه متكئا على رحمه الله ومغفرته وسعه رحمته نسمعه من ا ل ع ا م ة ممن غلبوا جانب الرجاء على جانب الخوف ويقول العلماء هما جناحان لا يمكن للطائر أ ن يطير بواحد منهما فقط نعم يمكن تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء في صور م ع ي ن ة كما ذكر بعضها عند العلم عند الموت أ و نحو ذلك حتى لا يكون ا ل إ ن س ا ن كره ب ل ق ا ء الله ف إ ن ه يغلب جانب الرجاء في الله والطمع في رحمته كما, أن كما أن منهج الترغيب والترهيب وأدب الترغيب والترهيب أدب عظيم استعمله من الترغيب والترهيب الترغيب والترهيب الرسول صراسي ولا نجاح للدعوة الصحيحة إلا به لا أن وأدب أدب دعوته به للدعوة في بد من ا لابد ت و ز ن ي ن ه م ا ا ل ب من استعمال هذا في جانب وهذا في جانب هذا في مقام وهذا في مقام مع أ ن ا ل أ ص ل كله هو الرجوع إ ل ى منهج النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن ا ل أ ص ل في ا ل د ع و ة أ ن تكون برحمه ولين ورفق والترغيب والترهيب لكل, لكل مقام مقال أ ض ف إ ل ى هذا أ ن جانب الترغيب والترهيب قد نحتاجه مع أ و ل ا د ن ا حتى نجد نسائنا في واقع الناس من ا ل أ خ ط ا ء ا ل ج س ي م ة في ا ل ت ر ب ي ة تغليف احدهما على ا ل آ خ ر جانب الترغيب بحيث يبقى بترغيب وحنية وغير ذلك حتى يدلع ويمتع يؤمر ينهى يجذر يعني يفعل يشاء وغير وتضيع أن أخلاقه الولد ولا ولا ولا ولا ما ذلك رجولته تفسد أ و تضيع حياته كلها إ ل ا بتذاكر الله برحمته كما أ ن العكس أ ي ض ا خ ط أ وهو جانب الترهيب والزجر والخوف والضرب والتهديد و ا ل ح ك و م ة ا ل ع س ك ر ي ة في البيت يعني اوامر لا نقاش فيها وزواجر لا ر ح م ة فيها فهذا أ ي ض ا أ س ل و ب الخطا ل ر ب في ن ا ل ر الرحيم ح م من ن لا بد ت ر ي ب و ت ر ه ي ب حتى في المعاملة ا لا خ ص ة ب يجوز ن ا ل ز و ي ي ن لا ج للزوج أن يكون ك فقط رهبة م ان أ ه لا يكون ن أن ب غ ي ي فقط ر غ ب ة ر غ ي بل فقط ب ينبغي أ ن يتعامل بهذا وهذا وهذا أسلوب قرآني. فعله قرآني اسلوب ل ر و صلى الله عليه س مع نسائه ل م مع مع عائشة كانت أ ح النسائلة لما فعلت ما لكن فعلت س ت ت ح ق عليه ل ا ز ج ر و ا ل والتأذية فعل الرسول ذلك ت ر كثيرة ب ي في ة كما م قصص ن ه ا قصة رسولة يعني ع ا ئ ش ة لما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إ ل ى البقيع وغير ذلك من ا ل ق ص ص الرحمن الرحيم درس عظيم لكل من أ و غ ا ل به الشيطان في المعاصي و ا ل إ ث م ثم ي أ ت ي الشيطان في آ خ ر المحطه لييئس هذا العاصي من رحمه الله الشيطان حليف على أن يقنط انظروا ل ع ب د أو ي ق ط العبد الله ا من رحمة الله. ن الله عز وجل وصف نفسه بالرحمن ولم يقف هنا زاد ا ل ر ح ي م هما ص ف ت اسمان ن هما ل ص ف ة و ا ح د ة وكان يمكن أ ن يقال الحمد لله رب العالمين الرحمن ح م د لله ب العالمين ا ل ر الكريم الرحمن, الـ الـ الـ من نام. الرحمن الرحيم م ن ا ل ر ح اسمان ل ص ف ة واحده ة ف ت ك ر ر ي م ا في آ ي ة ا ل ف ا ت ح ة وفي س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ليس شيئا عبثا بل هو د ل ا ل ة على ع ظ م ة ر ح م ة الله قال بعض اهل العلم لما ذكر الله الاستواء ذكره ب ص ف ة الرحمن فقال الرحمن على العرش استواء ليش قالوا ليشمل كل عباده لما ذكر ص ف ة العلو والاستواء ذكر ص ف ة الرحمن ل أ ن الرحمن أ ب ل غ من الرحيم وقال وكان ق ا ل و ب ا ل م ؤ م ن ي ن رحيما فالشيطان ك ث يقنطهم ر للناس ي من ر ح م ة الله ي أ ت ي الشيطان في ذ ه ا ء ومكر وهو الذي قال فبعزتك أجمعين أرجو من الأخ المشرف انتهاء لأهوينهم أجمعين يخبرني قبل انتهاء الوقت بحوالي دقائق فبعزتك أرجو بحوالي الإخوة للإجابة على بعض أسئلتهم أو لمناقشة بعض مسائل الشيطان وكثير أ أ ن ا ذ ر هذه النقطة بالضبط لأنه وعشناها وكثير من الناس يعيش فيها ولا لا يدري لا سيما ممن ر و اسرفوا على, على أ ن الله. الله على انفسهم لا من رحمة الله إياكم أن تصلوا إلى درجة القنوط من رحمة الله إن الله الذنوب الغفور الرحيم وهذه الآية الله تقنطوا إياكم جميعا كتاب من أن من إن إنه هو وهذه رحمة رحمة درجة يغفر أرجى آية هي في كتاب الله. كما قال بعض أ ه ل العلم وهي أ ي ض ا م ق ي د ة بقول الله عز وجل إ ن الله لا يغفر أ يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وانظروا في ق ص ة يوسف مع أ ب ي ه يعقوب لما ذكر الله عز وجل ما أصاب يعقوب من الهم والغم ودمعت عيناه وفقد بصره ذلك ماذا يفعل الشيطان ب ا ل ع ا د ي أ ت ي إ ل ى بعض العصاه ا ل م ذ م ن ي ن ف ي غ ل ر ه م في معاصيهم و ذنوبهم و يسرف عليهم في ا ل إ غ و ا ء ف إ ذ ا انغمسوا في هذه الذنوب والمعاصي و فعلوا منها ما فعلوا جاءهم الشيطان إ ذ ا لمس من أ ح د ه م ر ق ة و خ ش ي ة و النفس لوانه يقول له الشيطان أ ن ت تريد أ ن تتوب أ ن ت لا ت و ب ت لك أ ن ت فعلت وفعلت ورحت صليت ورجعت تركت ا ل ص ل ا ة وقلت لن أ ش ر ب الخمر ورجعت شرب الخمر وقلت لن أ ذ ن ي ورجعت ز ن ي ت وقلت لن أ ف ع ل ورجعت فعلا أ ن ت تضحك على نفسك أ ن ت سرت منافقا وتوبتك هذه غير م ق ب و ل ة و أ ن ت إ ذ ا تبت سترجع إ ل ى معصيتك ف أ ن ص ح ك الا تكون منافقا خليك فاسق ولا تجلس نافق ل أ ن الفاسق هو الذي يرتكب الذنب ألم المنافق هو الذي يتوب وقل ويرجع في توبته ثم يرجع يتوب الشيطان بعض ا ل أ ح يوسوس ا ن ا ل ل ه و للناس ببعض الشبهه الخطيرة جدا انظروا إلى ذ ه الخطيره ش ب ه ا ل ة يقول ل الشيطان إيش أفضل؟ تكون فاسق ولا منافق لا شك أن المنافق أفضل إيش شك تكون أن أ جدا تتوب وترجع تكذب على الله وتكذب على على نفسك الله لا خليكم لفاسق افضل ولا شك أ ن هذا من ذ ه ا ء الشيطان و إ غ و ا ئ ه ل ل إ ن س ا ن فالجواب أ ن الله عز وجل قال في كتابه وخاطب المسرفين الله ما خ ط ب في هذه ا ل آ ي ة المؤمنين الطائعين المقربين النبيين ا ل ص ا ي ق ي ن خاطب المسرفين يا عبادي ا لا ذ ي ن أ ص ر ف و على لا أنفسهم تقنطوا من رحمتنا اصرفوا على انفسهم, أنفسهم ولو بالشرك ولو بالكفر ولو بالقتل ل ايها تقنطون الرحمة الله أ توبوا ا إلى ل ل إن ل ل ه يغفر ا ل ذ ن و ب ج م ي ع ا إنه ا ل غ ف و ر الرحيم ي أ ه الكرام ا خ و ة ا ل يقول الله عز وجل مالك يوم الدين وكما في تفسير أطول وجل يوم ذكر مالك أكمله الرحمن الرحيم لما الرحمن الرحيم سلام أشعرنا الله قال الله مالك يوم الدين القرطب الذي بدأته عز تفسير ترهيب ترغيب ترغيب ترهيب بين بين في هي آية آيتي هي آية هي آية آيتي قبل قليل أكمله قال رحمه الله ل أ ن ه لما كان في اتفاقه برب العالمين الترهيب ف إ ن ه بالرحمن الرحيم تضمن الترغيب ليجمع بين ص في ا ت ه ل ج م ع في صفاته بين ا ل ر ه ب ة منه و ا ل ر غ ب ة إ ل ي ه فيكون أ ع و ن على طاعته و أ م ن ع كما قال ن بعبادي أ ن ي أ ن ا الغفور الرحيم هذا إ ي ش هو ترغيب و أ ن عذابي هو العذاب الاليم هذا إيش ترهيب هو وقال غافل الذنب قابل الثوب شديد العقاب للطول تغيب ن ا ت ر ه ي ب وربع و النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من ا ل ع ق و ب ة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم احد ل الله ل ك ا ما ا ف ر ر من عند والحديث في صحيح مسلم مالت يوم الدين أ و ر د بعض المستشرقين عليها ش ب ه ة ل أ ن ا ل م س ت ش ر ق ي ن شبهه خ ط ي ر ة في التشكيك في ا ل ق ر آ ن قالوا ا ل ق ر آ ن هذا ف ي تكرار يكرر كثيرا حتى أ ن بعضهم قال بعضهم ق الكتاب ا ل هذا اهتم بعيسى أ ك ث ر مما اهتم بمحمد صلى الله عليه وسلم قيل له كيف قال ذكر عيسى مئات المرات وما ذكر محمد إ ل ا ع د ة مرات ثلاث مرات تقريبا وما محمد إ ل ا رسول ل خلت من قبله ل ه قد من ا ر س محمد رسول الله وش إ تانيا في آ ي ة ث ا لتان غ ا ب عن ا ل ع د د ا ل آ ن المهم هذا من تشكيل قالوا هنا في ملك ا يوم الدين قالوا ل ي س الرب هو المالك ن قول الرب المالك المدبر ا ل رزاق الخلق كل هذه ا ل صفات ا ل ر ب و ب ي ة قال ف ل م ا ذ ا تكرار الرب العالمين ملك ا يوم الدين الرب هو المالك والجواب أ ن هذا ليس بكرار ت بل هو ذكر خاص ب ع د ع ا م ذكر الخاص بعد العام ص ف ا ت ا ل ر ب و ب ي ة ع ا م ة و ص ف ة الملك أو الملك خ ا ص ة فهذا ذكر ل الخاص بعد العام وذكر الخاص بعد العام نماذجه و أ م ث ل ت ه كثيره في ا ل ق ر آ ن كثيره جدا و ا ل ن ك ا ت والعبر والفوائد التي من أ ج ل ه ا يذكر الخاص بعد العام ك ث ي ر ة جدا ا من م أ ه ه ا ل أ ه م ي ة و ا ل ع ظ م ة ع ظ م ة و خ ص و ص ي ة ذلك الخاص بعد العام مثاله في س و ر ة ا ل ب ق ر ة نحن ا ل آ ن في, في, في ا ل س و ر ة الاولى أ و ل ى ل ر ة ا ث ا القوة الكريم قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ن من ي ريب فيه ة م وجل ذلك عز د الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون هنا ورد ذكرها ل خ ا ص بعد العام أين أحسن ي سبق إ ل ه الايمان أخونا م تقني ل إ بالغيب عام ولا خاص عام و ا ل إ ي م ا ن ب ا ل آ خ ر ة خاص لماذا ذكر هذا أليس يكفي كان كان يكفي أن يقول يكفي كان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة ومما ر ز ق ن ه م ينفقون بس و ا ذ ي ن م ن و ن بما انزل اليك وما ا ز ل من قبلك من قبلك هذا ايش داخل الايمان بالغيب, بالغيب قيل لان من اعظم اركان الايمان بالغيب الايمان باليوم الاخر نعم الايمان بالملائكه غيب الايمان بالجنه والنار غيب الايمان باليوم الاخر هذا من اعظمها وصور ه و وقع الذي المحاجة ل فيه خ ا أنبياء الله م بين في في ذلك وادلته في ا ل ق ر آ ن كثيره ة فنجيب على ذ هذا ذكر ا المشكك القرآن للخاص العامة نقول في بعد、العام. لماذا؟ لان م ذ ا ل أ ص ف ة الملك من أ ع ظ م الصفات ا ل م ت ع ل ق ة بالربوبيه ة لأن ل ل ا ايضا ل ل م ا ك ف الدنيا مالك الدنيا فيها القيامة فيها ويملك يوم القيامة ومن ومن يوم ي أ نجيب على هذه ا ل ش ب ه ة أ ن السياق سياق ا ل آ ي ا ت يتكلم عن أ و ص اوصاف ف الله عز ج ل ومن و أعظم أ الله عز وجل يوم القيامة التي ينادي بها على رؤوس ا ل أ ش ه ا د قول الله عز وجل مالك يوم الدين حينما يفني ويبيد العباد ة كلهم ثم يقول لمن الملك اليوم فيجيب نفسه لله الواحد القهار ونجيب ولكن فهو ومالك وفي هذا أيضا حكمة وبلغة عظيمة جدا لأن بعض الملوك بأن لأن جدا أيضا الآية أيضا أيضا عظيمة بمالك بملك بعض تقرأ قرأت هذا المشكك هذا لم ملك حكمة فقط لا يملكون وبعض من يملكون ل ي س ملوكا فليس كل ملك مالك وليس كل مالك ملك نعم قد تجد إ ن س ا ن مالك يملك أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة لكنه ليس هو ملك البلاد مثلا يملك قصور ويملك لكنه ليس هو ملك البلاد ممن هو أ ع ظ م ملكا منه وتجد بعض الناس ملك لكنه لا يملك كما تجد ا ل آ ن في بعض المملكات في بعض الآن حتى في التاريخ المعاصر م ل ك ة بريطانيا مثلا ولا ملك إ س ب ا ن ي ا ما عنده شيء عنده راتب يصرف له من الدوله هو جالس ينام و ي أ ك ل ويشرب وعندهم رئيس وزراء ولا ما ادري ايش هو الذي يقوم ب ا ل أ ع م ا ل ا ل د ب ل و م ا س ي ة و ا ل س ي ا س ي ة و ا ل أ م و ر كلها فهو ملك لكنه لا يملك حتى الطعام الذي ياكله يصرف له سبحانه جل شانه هو الملك المالك هو الملك المالك و إ ذ ا ك قرات بالقراءتين ملك ومالك يوم الدين أيها يوم الدين الإخوة التران مالك يوم الدين فيها ع ب ر ة ع ظ ي م ة وكما ذكرنا تخويف شديد لكل عبد في أ ن يتقي الله ما استطاع فالدنيا ث ا ن ي ة ز ا ئ ل ة هناك يوم سماه الله يوم الدين يوم الجزاء يوم يقوم الناس كلهم لله رب العالمين ويجازي و الله عز وجل المحسن ب إ ح س ا ن ه والمسيئه ب إ س ا ء ت ه ف إ ذ ا أ ي ق ن العبد بمعنى هذه ا ل آ ي ة أ ن هناك يوم سماه الله يوم, الدين يوم الجزاء د ي يوم ن ا ل والحساب يوم ا لكل نفس بما كسبت وكل إ ن س ا ن الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم ا ل ق ي ا م ة كتابا يلقاه منشورا ا ق ر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويوم الجزاء أ ن الله يجزي كل نفس بما كسبت لا ظن اليوم ف إ ذ ا أ ي ق ل العبد بهذا ا ل أ م ر عمل له عمل لهذا ل ا ي وقدم م و لذلك اليوم عملا صالحا وجوابا عن أ س ئ ل ة كثيره سيسال عنها كل عبد في هذا اليوم الدين هناك مالك لا يقبل فيه لا يقبل في ذلك اليوم لا ش ف ا ع ة بل حتى الكلام ممنوع بل ل حتى ا كما ل ا ممنوع م ك قال الله عز وجل في أ و ا خ ر س و ر ة ا ل ن ب أ لا يتكلمون إ ل ا من أ ذ ن الله الرحمن وقال صوابا لا ممنوع ل احد أ يستطيع أ ن يقول والله أ ن ا عندي فلوس ف ر ق ت ه ا في البنك يا رب أ ر ي د ان اجيبها أ و أ ؤ د ي بها حقوق العباد لا بيع ولا ش ف ا ع ة ولا خ ل ة واحد يقول الله انا اصدقائي كنت أ ح س ن إ ل ي ه م ابوهم يردولي الجميل اليوم ولا حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيعي ط ا ع ولا مال ولا سلطانه ي وحد الله أ ن ا كنت ملك و أ ر ي د الناس لكن و أ ح س ن إ ل ي ه م يردولي الجميل لا يقول ما أ غ ن ى عني م ا ل ي ة هلك عني س ل ط ا ن ي ة فهذه ا ل آ ي ة ع ب ر ة ك ا ف ي ة لمن وسولت له نفسه أ ن يظلم في هذه الدنيا يظلم نفسه يظلم الله يسيء ظ ل الله م عباد ي إ ل ي ه م يفترى ع ل ي ه يكذب عليهم أ ن يتذكر أ ن ثم يوم هو يوم الدين ي ج ا ز فيه العباد كما أ ن في هذه ا ل آ ي ة أ ي ض ا ع ب ر ة و ع ظ ة لكل مظلوم لكل من أ خ ذ حقه بغير اذنه ه لكل من سلب من ف ي أ م ل او ك ه أ عرضه أ و ماله أ و حقق من حقوقه ف إ ن الله عز وجل سيعطي كل ذي حق حقه ونضع الموازين القصه ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفس شيئا و إ ن كان م ت ق ا ل ح ب ة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين تطمئن المسلم نفس أن إن الدنيا يعني في في ضاع لم يضيع حقه ما استطاع أ ن ينتصر لنفسه ويستطيع أ ن ي أ خ ذ حقه فالله عز وجل هو الذي ي أ خ ذ الحقوق حتى أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه يؤخذ ل ل ش ا ة القرماء ج ل فهذا أ ي ض ا مما يثلج قلب المؤمن ويسكن روعه ويعلم أ ن هناك إ ل ه ورب سمى نفسه ملك وسمى اليوم الذي اقتص فيه له يوم الدين ففي هذا أ ي ض ا أ ن س وسلام ب ر د و على كل من ظلم في حق من حقوقه نسال الله عز وجل ان يجنبنا واياكم الظلم ما ظهر منها وما, ظهر منه وما بطن ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى اليوم في تفسير و بلاد المعاني التربويه بقي معنا النصف ا ل آ خ ر من س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة وقبله سنمر على ركن ا ل ف ا ت ح ة الركم الفاتحة وسرها ف ا ل ف ا ت ح ة كما قال ع ل م ا ؤ ن ا هي سر القران آ ن و إ ي ك ع نستعين سر الفاتحة وقفنا عند عليكم ب ونستنبط آدابه وبركاته د القادم وإياك وقفنا ونتذاكره وتوجيهاته ورحمة في الفاتحة الفاتحة لقائنا مشاء الله السلام عليكم ورحمة الله نكشفه سر سر من